بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن وأحص العده واتقوا الله ربكم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 ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل من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 بِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ من نِسَاؤُكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ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 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة ساعت من سعته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 سيجعل الله بعد عسرين سرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساب شديد فحاسبناها حساب شديد وعذبناها عَذَابًا نكرى.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 وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 وقد أحاط بكل شيء علما